بالله واليوم الاخر فعلينا أن نصلح مسارنا طيب لا تكلف إلا نفسك وحض المؤمنين وعليك أن تكثر من الدعاء لإخوانك المسلمين وأن تكون واضحا في الحق ليس واحد شاب رقيع يراني سائرا في الطريق فيقول يا أسامة نعم والله والله إني لا أحب أسامة بن نادم وأعتقد انه من المجاهدين في سبيل الله الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأن هذا الدين والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة أو قال حتى يأتي أمر الله والمراد بقيام الساعة هنا أن يخرج الرجال لما ثبت عند أبي درود من حديث عن الله بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الجهاد ماضيا في أمته حتى يقاتل آخرهم الدجال حتى يقاتل آخرهم الدجال تصفح تاريخ سبب الله ودعك من هذه المصطلحات وهذه السموم التي يبثها أعداء الإسلام ويتلقفها العلمانيون العملاء الخونة الذين يعادون ربهم ويولون اعداء مذهبه وانا اقدم لمكتبه المسجد ولكم كتابا بعنوان كيف نفكر استراتيجيا هذا كتاب من